أَفَرَأَيْتَ مَنِ اسْتَقَبَّلَهُ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَدَمَ عَلَى صَنْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَقَرِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَقَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَى حَيَاةٍ الدُّنْيَا نَمُوتُ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا كتلى عليهم آياتنا بيناتنا كان حجتهم إلا, إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 بها اليوم ترزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نتنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما أذينك فروا أفلمتكوا الآيات تطلع عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكم تمقوما مدرني وإذا قيل إن وعده الله حق والساعة لا غيب فيها قمتم قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقين